أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام م م ر تلك آيات كتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن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 بَلَقُونَ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُقِنُونَ وَهُوَ مَدَّ مَنْتَلَّ اللَّهَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَنَغَارَ وَمِن كُلِّ ثَمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زُوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُرْشِ اللَّيْلَ لَهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَأْتِينَ يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعلاف وجنات من أعلاف وزرعوا نخيل صن ون وغير صن وان يسقى يسقى بما نفضل بعض على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجبوا قولهم أ إذا كنّا ترابا أ إذا كنّا ترابا لفي خلق جديد أولائك الذين كفروا بربهم وأولائك الأغلال فيه أعناق و أصحاب النار في غضاء